سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدني يدنين يدنين عليهن من جلابي به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 قل إنما علمها عند الله وما يدريك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أحدا يوم تقلبو جذهم في النار يوم تقلبو جذهم في النار يوم تقلبو في النار ربنا آتِهم ضعفين من العذاب ولا ن كَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها إِيا أَنْ يَضِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقِ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن قد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين Hai hey.